قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل قال هل الله خير حافظ وهو ارحم الراحمين الله خير حافظ وهو ارحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت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 أعطون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاق بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل فَقَالَ اللَّهُ عَلَاهُ أَنَا نَكُولُ وَكِيلٌ وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وما أغني عنكم من الله من شيء وما لئن هي توكلت عليه فليتوكل المتوكلون لئن هي توكلت عليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم نَنَظَّاهُ مِنْ شَيْءٍ وَلَمْ نَذِقْ فَنُونَ حَيْثُ أَمَرَهُ أُغْنَاكَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ مَا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 وَإِنَّهُ لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون وإنه لذو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 k yeah.